دعا الى الكفر يقتل خوفا من ان ينشر كفره في الناس قال تعالى واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه غلامين صغيرين يتيمين قد مات ابوهما وكان تحتو كنز لهما تحتيش الجدار كنز أيمال مجفون كنز لهما فأراد ربه أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة ربه أراد الله عز وجل أن يبلغ أشدهما أي يبلغ ويكبر حتى يصل إلى سن الأشد وهو أربعون سنه عند كثير من العلماء ويستخرج كنزه يعني اساقطه في الجدار ولو ان الجدار هذا منقض لبرز الكنز واخذ الناس الله محمد الله الله, محمد الله. من خلال الرسل بعدين عشان نتجم القصه قال وكان وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فكان من شكر الله عز وجل لهذا العبد الصالح ان يكون رؤوفا بابنائه وهذا من بركه الصلاح في الاباء ان يحفظ الله الابناء وكان ابوهما صالحا فاراد ربك أن يبلغ أشدهم وهنا ما قال فأردنا ولا قال فاردت قال اراد ربك لان بقاء الغلامين حتى يبلغ على ليس للخضر ولا لموسى فيه اي شيء لكن خشية خشيه ان يرهقهما اطغيانه الكفر تكون من موسى ومن الخضر وإرارة عيب السفينة تكون من الخضر وفعلا آبه لكن مسألة نشأة العظلمين على طاعة الله عز وجل حتى يكبر ويستخرج لا ليس لموسى ولا للخضر فيها أي, أي, أي يد فأراد رب أن يبلغ أشدهما ويستخرجك أنزهما منين من تغسل الجدار رحمة من ربك يعني هذه مفعول لأجله العامل فيه أراد يعني أراد الله ذلك رحمة منه جل وعلا وما فعلته عن أمري يعني ما فعلته هذا الشيء عن ذكاء مني أو عقل مني ولكنه بيلهمن الله عز وجل وتوفيق لأن هذا شيء فوق ما يدركه العقل البشري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صدر تاويل يعني تفسير لأنه بلا وقاس أنبأك بتأويل ثم ختم ذلك بقول ذلك تأويل أي تفسير ويحتمل أن يكون المراد بالتأويل هنا في الثانية العاقبة، يعني ذلك عاقبة ما لم تستطع عليه صلّى، لأن التأويل يراد به العاقبة ويراد به التفسير، وقول ما لم تستطع وفي الأول قال سأنبئك بالتأويل ما لم تستطع عليه صلّى، الاتيان باللغتين. يعني ان استطاع واستطاع ويستطيع ويستطيع كل منها لغه صحيحه عربيه ذلك تاويل ما لم تستطع عليه الصلاه في هذه القصه من العبر شيء كثير لو اردت ان يقوم كل من يعني كل واحد لذكر فوائد من تصويرها او مشهدها هل لكم طاقه لذلك نعم يعني مثلا واحد ياخذ القصه من حين خرج موسى عليه الصلاه والسلام الى ان اوى الى الصخره وفرق ثم من عقوبه مع الخضر السفينه وما جرى من الخطر على السفينه وما كان وبيان السبب في ذلك ثم الغلام ثم الجدار يعني اربع كل واحد ياخذ موضوع طيب الاسم عبد الله عبد الله بن علي لا لا لا لا تقصى الآن نكسيها الان. الآن طيب من أحمد طيب الأخ علي علي, علي بطير طيب في الرابع نعم من ايه. أحمد نعم. طيب الأول ماذا من أين إلى أين؟ إذا أنت قصت إذا ها؟ ها؟ شاء الله؟ زين؟ اللي بعدها ما؟ رقاء ها؟ اللي بعد اللي بعد الأجداء وقصة من عادي يقيدهم ما نتجي يخافه ها؟ عند قية الآن حمد طيب ثم قال الله عز وجل ويسألون تعمل القرنين أسأل لكم انتم طيب ايش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 نعم لكن القصة صارت يمل منا في القصة ولا القصة يمل منا مع القصة منهم موسى وتحمل من موسى عندما عندما سبق منه منه من كلام من كلامه ورفض الطاعة على شيء وعلى قبل قتل ملاك السكينه السديمة في منزل لا شوف لا لا في السديمة اكل المنام واداره الشيء يعني اجى من كل ما شفت والله ما علمنا جي هذا اطراحهم الله عليه اطراحهم الله عليه والله عز وجل قد يقول بعض الأولياء على ان الغيب فينا هو شيء تطمن في ثام وركن من قد يغيب عن موسى شيئا ويتوه لغيب مثل الآن نجي مثل فضائل الصحابه من بعض الصحابة فضل لم لا يحصل لأبي بكر ولا لعمر لا يمكن يمكننا قائلا لنقول إن رحمة من رسل جنوه كما في القرر الموحة عليه السلام وكان رحمة من عنده القرر الحالق عليه السلام وكان هنا رسل لا ماذا يزال هذا لا يقع على المهن بني وارد رجل صالح حتى كل صالح فإن الله تعالى قد رحم ابسلنا برحمتك في عباده الصالحين كل عدل صالح فهو مكرم نعم ذا هو اقل ما يقوله الاغنياء وعلمناه من لدنا علم ولعد الرحمه لكل احد نعم ما <تصفيق> على هذا لا لا هذا هذا يتضمن الإنكار يعني لو شئت تلته حتى عليه عجز هو حرف لطيف لكن وراءه إنقاذ نعم ألا تفاتيش لا هذا نقول كل شيء لا يمكن الإنسان أن يتوصل اليه بنفسه فهو من لدن الله زوجته وأما ما قاله الأصطفية العلم اللذني وأنه يقول إنه حضر مع الله في الليلة الماضية وسهر مع الله وعطى العلم ومعشف ذلك كلها من فرفاته أساكر آدم، ها؟ يقول هكذا، هكذا، نعم، يقول هكذا، نعم، إن جاه. لا الخضر لا شك أنه مات في وقته، لا شك أنه مات في وقته، ولهذا لم يجد له لم له ذكر، لا عيسى ولا مع غير من الأنبياء ولا مع محمد عليه الصلاه والسلام يعني ولو كان حيا حياه الادميين لوجب عليه ان يؤمن محمد عليه الصلاه والسلام وان ياتي اليه ويشاركهم في جهاده وايضا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في اخر حياته انه على راس مئة السنه لا يبقى على وجه الارض ممن هو عليها, عليها اليوم احد لا هو ما في وقته لانتهى لا الوقت قال الله تعالى عن ذي القرنين يسألونك هو الواو الفاعل للناس سواء من اليهود او من قريش او من غيرهم عن ذي القرنين اي صاحب ذي القرنين وكان له ذكر في التاريخ وقد قال اليهود لقريش اسالوا عن هذا الرجل إن أخبركم عنه ونبي قال الله تعالى قل سأتلو عليكم منه ذكرا يعني قل لمن سألك سأتلو سأقرأ عليك منه ذكرا وليس كل ذكرة بل ذكرا منه مو كل أحوالك ثم قص الله قصر إنا مكنا له في الأرض مكنا له أي ثبتنا له في الأرض وذلك لثبوت ملكه وسهوله سيره وقوته انا مكنا لهم في الأرض واتيناهم من كل شيء سببا اي شيئا يتوصل به الى مقصوده وقول من كل شيء لا يعم كل شيء لكن مراد من كل شيء يحتاج اليه والدليل على هذا أن كل شيء بحسب ما تراه إليه، فأنتم ترون أن الهود قال لموسى عليه الصلاة والسلام، قال لسليمان عليه الصلاة والسلام أن ملكة اليمن ملك السبع قال إنها إيش؟ مونثس من كل شيء، ومعلوم أنها ما وسست السماوات ولا الأرض، لكن من كل شيء يكون فيه تمام المولك. كذلك قال الله تعالى عن ديثيات. تدمر كل شيء وهم ما دمر كل شيء المساكن ما دمرت كما قال عز وجل فأصبحوا لا يرى إلا مساكن اذا هنا أزنهم من كل شيء سببا أي من كل شيء يكون فيه التمكين في الأرض وقوة السلطة من كل شيء سببا فأتبع سببا أتبع بمعنى تبع يعني انه اي ذو القرنين اي ذو القرنين انتفع بما عطاه الله تعالى من أسباب لان من الناس من ينتفع ومن الناس من لا ينتفع لكن هذا الملك انتفع اتبع سبب وجال في الارض حتى اذا بذل ما غضب الشمس موضع غروبها وجدها تغرب في عين حمئة نعم ووجد عندها قوم حتى إذا بلغ مغرب الشمس من المعلوم أن المراد المكان الذي تصعي تغرب الشمس فيه وهو البحر لأن الساعي إلى المغرب سوف يصطدم بإيش بالبحر بحر محيط والشمس اذا راها الراي وجد انها تغرب فيه أرض البحر حنئه يعني مسوده من الماء لان الماء اذا مكد طويلا في الارض صارت سوداء وجدها تغرب في هذه العين ومعلوم ان تعار في هذه العين في فيها عين الحمية انها تعرف في هذه العين الحاميه حسب رؤيه الانسان والا فهي اكبر من الارض واكبر من هذه من العين الحاميه واعظم وهي تدور على الارض لكن لا حرج أن الإنسان يخبر عن الشيء حسب رؤيته إياه وجدها تغرب في عين حمئه ووجد عندها أي عند هذه العين حمئه وهو البحر قوما قلنا يا ذا قرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسن يعني أن الله عز وجل بين أن يعذبهم في القسل أو غير القتل. أو يحسن لها يتخذ فيه حسن وذلك لأن أقلته ملك عادم ملك عاقل ويدل لعقله ودينه أنه قال أما من ظلم فسوف يعذبه، ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا يحسن حكم العدل أما من ظلم وذلك بالشرك لان الظلم يطلق على الشرك وعلى غيره لكن الله والله اعلم ان المراد هنا بالشرك لقوله واما من امن وعمل صالحا يقول اما من ظلم فسوف نعد العذاب الذي يكون تعزيرا وعذاب التعزير يرجع الى راي الحاكم إن بالقتل او بغيره ثم يرد الى ربه وهو الله عز وجل فيعذبه عذابا مكرما لان العقوبات لا تطهر الكافرين المسلم تطهره العقوبات الكافر لا يعذب في الدنيا وفي الاخره نعوذ بالله ذلك. وأما طيب عذابا نكرا نكرا على المعذب أو نكرا ينكره المعذب الثاني هو المتعيب لأن عذاب الله ليس بنكر بل هو حق وعجل لكنه ينكره المعذب ويرى أنه شديد وأما من امن وعمل صالحا فله جزاء عن الحسنة وهي الجنه وسنقول له من أمده يسر المؤمن العامل بالصالحات له جزاء عند من له جزاء عند الله وهي الجنة كما قال تعالى الذين أحسنوا الحسنة وزيادة فالسرع النبي صلى الله عليه وسلم بأن الحسنة هي الجنة وزيادها النظر إلى وجنان عز وجل جزانا. وسنقول له من أمرنا يسرى هذا المؤمن العام الصالح سيقول له من شأنه أو من أمره اللفظي يسرى أي ما فيه اللصف له فوعد هذا وهذا بوعي. بأمرين الظالم وعده بأمرين وهما أنه يعذبه ثم يرجع الله يعذب وهذا وعده بأمرين أن له الحسنى وأنه يعامل بالايسر نعم لكن تامل في حال المشرك بدأ بتعذيبه ثم سنى بتعذيب الله المؤمن بدأ بثواب الله اولا ثم معاملته باليسر ثانيا والفرق ظاهر لأنه مقصود المؤمن والعام الصالحات ما هو الوصول إلى الجنة والوصول إلى الجنة لا شك أنه أفضل وأشخص من أن يقال له قول يس وهذا يدل على أن هذا الملك فصير بذير ينزل القرار منازلها ثم أتبع سببا حتى اذا بلغ مقطع الشمس سبحان الله اتجه أول المغرب وصل الى نهايه الارض اليابسه مما يمكنه ان يصل اليه ثم عاد الى المشرق وهكذا في الغالب ان الملك يكون من المشرق الى المغرب او المغرب الى المشرق والشمال والجنوب لا اضعف ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ان الله زوالي الارض فرايت مشارقها ومغاربها شماله شمالها وجنوب وجنوبه لان الشمال والجنوب كما يعلم كثير من الناس ليس محل للسكن اقصاه من الشمال واقصاه من الجنوب كله ثلج ما في السكان السكان يدفعون الشمس من المشرق المغرب او من المغرب الى المشيء. حتى إذا بلغ مطلع الشخص أي موضع قلوه وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا إلى أخر وجدها تطلع على قوم ليس عندهم بناء ولا اشجار ضليلة وبعض العلماء بالغ حتى قال وليس عليهم فيها لأن الثياب فيها نوع من الست فالله أعلم المهم أن الأرض أن الشمس تخرقه وليس لهم مجونها ست لا اشجار ضليلة ولا دور ولا قصور قال الله تعالى كذلك يعني الأمر كما قلنا يعني الأمر كذلك حق على حقيقه وقد احقنا بما لديه خبرا عن الله يعني قد علمنا علم اليقين بما عنده من وسائل الملك وامتداده وغير ذلك من كل ما لديه والله اعلم ما اشد حال يعني فلهم حسنى جزاء حركوا يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين بحث مناقش نعم نين طيب قال الله تبارك وتعالى وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين إذ ما ما محلها من الاعراب الأخذ إذ ما محله ما يعراء خلع عندك علم من نحو أي. الأخ لا تعرف فضل محله ما يعراء سامح محله مصدر محله مصدر أين عامل التقدير لأنه لا بد كل برد أو جاره مشغول لا بد له من عام طيب قوله لفتاه هذا اسمه موسيقى ولكن فتاه <تصفيق> الخادمة. الخادمة طيب قول لا ابرح حتى أبرح أين خبر لا ابرح <تصفيق> وست التقدير لا عبره طيب وما هو أين مكان مجمع البحرين فيه أقوى لكن أقرب شيء البحر نعم في هذا المكان القرن هذا فهذا أقرب شيء لأن موسى كان في مصر ما الفرق بين قول الخضر لموسى الاول قال الم اقل إنك وفي الثاني قال الم اقول لك ان نعم المره اللي وراء لكن ما فرق بين عبارتين الم اقل انك والم اقول لك أخف فيها اخف من الثانيه يعني قال ألم أقول إنك يعني لك أو لغيرك إنك لكن إذا صرح ألم أقول لك يكون أشد وقعا في نفس موسى وأشد ألم في التوبيخ كذا ألم أقول لك طيب الان لو قلت مثلا واحد ألم أقول إنك لم تفعل كذا ما يكون إعتاب مواجهه قد يكون ألم أقول لغيرك مثلا لكن ألم أقول لك أشد عتابا من الاولى في الغلام قتله الخبر خوفا ولا هنا ما حضرت سليم خوف بليس نعم طيب كيف الولد يؤثر على الوالدين؟ نعم يعني قد يكون قد تعلق به كثيرا وأحباه كثيرا ومثل هذا قد يؤثر عليهم الخضر نبي على قول الراشد ليس نبيا ولا رسول نعم اي نعم والاظهر والله اعلم انه ولي لان هذه الاشياء كرامات انه أكرم بما حصل من هذا العلم الذي علمه الله الان نبدا في القرنين اولا لماذا سمي ذا القرنين؟ <تصفيق> ويسالونك عن ذا القرنين فنسأل لماذا سمي ذا القرنين؟ هنا معناه أي ذي الملك الواسع من المشرق إلى المغرب. فإن المشرق قرن والمغرب قرن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "حيث يطلب قرن الشيطان". فيكون هذا كناية عن إيش عن سعة موت. وقيل ذو القرنين لقوة ولذلك يعرف أن الفحل من الضأن الذي له قرون يكون أشد وأقوى وقيل ذو القرنين إنهما على متاني وضعهما على رأس كالقرن كتاج الملوك والحقيقه ان القران لم يبين لكن اقرب ما يكون للقران الكريم ان معناه المالك للمشرق والمغفره وهو مناسب تماما حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم في الشمس انها تطلع بين قرنين شيطان قل ساكل عليكم منه ذكرى واخذنا اظنكم الى قوله ثم أتبع سببا يعني صار واتخذ سببا يصل به الى مراده حتى إذا بلغ بين السدين السدين هما جبلان عظيمان يحلان بين الجهة الشرقيه من شرق اسيا والجهه الغربيه وهما جبلان عظيمان لكن بينهما منفذ ينفذ منه الناس بلغ بينهما بين سدين وجد من وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا من دونهما يعني لا بينهما ولا وراءه من دونهما وقد قيل انهم الاتراك تركيا قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا القرنين من فيها قراسة لا يكادون يفقهون قولا ولا يكادون يفقهون قولا والفرق بينهما ظاهر لا يفقهون يعني هم لا يفقهون غيرا يعني هم لا يعرفون لغه الناس والناس لا يعرفون اللغة وهذا فائده القراءتين لان القراءتين كلتاهما صحيح وكل واحده تحمل معنى غير المعنى معنى القراءه الاخرى لكن بازدواجهما نعرف ان هؤلاء القوم لا يعرفون لغه الناس والناس لا يعرفون لغته لا يكادون يفهمون قوم قالوا يا ذا القرن وحينئذ يقع اشكال كيف يقول لا يكادون يبقون قولا ثم ينقل عنهم انهم خاطبوا ذا القرنين بخطاب واضح بسيط قالوا يا ذا القرنين الجواب عن هذا سهل جدا وهو ان ذا القرنين اعطاه الله تعالى ملكا عظيما وعنده من المترجمين ما يعرف ما به ما يريد وما يعرف به ما يريد غيره على أنه قد يكون الله عز وجل قد ألهمه لغة الناس الذين استولى عليهم كله المهم أنهم خاطبوا ذا القرنين بخطاب واضح قالوا يا ذا القرنين نادوه, نادوه بلقبه تعظيما له إن يأجوج وما أجوج مبسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا إلى آخر <تصفيق> إن يجوه ومدوج هاتان قبيلتان من بني آدم كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث الصحابة بأن الله عز وجل يأمر آدم يوم القيامة يقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار فيقول يا ربي وما بعث النار قال من كل التسعمائة وتسعم سنين عظم ذلك على الصحابه وقالوا يا رسول الله أينا ذلك الواحد فقال أبشروا فانكم في أمتين ما كانت في شيء إلا كثرته لأجود ومأجوج. وبهذا لا نعرف خطأ من قال إنهما على شكل إن قال إنهم ليسوا على شكل آدميين، وأن بعضهم في غاية ما يكون من القصر، وبعضهم في غاية ما يكون من الطول، وأن بعضهم له أذن يفترشها وأذن يرتحب بها، وما أشبه ذلك. كل هذا من خرافات بني إسرائيل، ولا جزء صدق. بل يقال إنهم من بني آدم لكن قد يختلفون كما يختلف الناس في البيئات الآن تجي مثلا خط الاستواء، السوا بيئة غير بيئة الشمالية كل له بيئة الشرطين الآن يختلفون عن وسط الكرة الأرضية هذا ربما يختلف أما أن يختلفوا اختلافا فاضحا كما يذكر فهذا ليس بسكين مفسدون في الأرض وبماذا يفسدون الإفساد في الأرض يعم كل ما كان غير صالح وغير أسلح يفسدونه في القتل في النهر في الانحراف في الشرك في كل شيء المهم أنهم يحتاجون إلى أحد يحميهم من هؤلاء فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا يعني حاجزا يمنع من حضورهم إلينا فعرضوا عليه أن يعطوه شيئا وهذا الاجتهاد في محله محل لكنهم خافوا أن يقول لا ولا يمكنهم بعد ذلك وإلا هذا الاجتهاد كيف يقولون لهذا الملك الذي فتح المشارك ورضه ومغاربها يقول هل نجعل لك خرج خرجا خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدة؟ هذا لا يقال إلا لشخص لا يستطيع. لكنهم قالوا ذلك خوفا من أن يرد طلبه. يريدون أن يقيموا عليه الحج بأنهم أرادوا أن يعطوه شيئا يحميهم به من هؤلاء. وقال في بجوا ما متكني فيه ربي خير. ما مبتدأ وخير خبر مبتدأ يعني الذي مكني به رب من الملك والمال والخدم وكل شيء خير من ايه خير من هذا الخرج الذي تتعرضونه علي وهذا كقول سليمان عليه الصلاة والسلام في الهدية هدية الملك السبع قال إيه أتمدونني بمال، فما آتاني اللهم خير مما آتاني وهذا من اعتراف الإسلام بنعم ربه عز وجل التي لا يحتاج معها إلى أحد قال ما مكنني فيها ربي خير فأعينوني بقوة بقوه بدنية لا بقوة مالية لأنه عنده من الاموال الشيء العظيم أجعل بينكم وبينهم ردما يعني اكبر مما ساله ان سالوا ولكن ولكنه قال ردما يعني اشد من السد فطلب منه اتوني زبر الحديد فجمعوه له والزبر يعني القطع من الحديد فجمعوا الحديد وجعلوه يساوي الجبال وهذا يدل على القوة العظيمة في ذلك الوقت يعني أبتال من الحديد تجمع حتى تساول الجبال الشاهق العظيم حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني جانبي الجبلين قال انفخوا يعني انفخوا على هذا الحديد بأفضل وليس المراد بأفواهكم يعني هذا لا يمكن ولكن انفخوا بالالات والمعدات التي عنده لان الله اعطاهم ملكا عظيما فنفخوا حتى إذا, جاء حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرغ عليك والحديث معروف انه اذا اوقد عليه في النار يكون, يكون نارا تكون القطعة كأنها جمرة بل هي أشد من الجمرة ثم طلب أن يأتوا قطرا فلغه عليه القطر هو المحاس المدار كما قال الله تعالى واسلنا له عين القطر يعني النحاس أسأله الله تعالى لسليمان بدل ما كان معدن قاسي يحتاج إلى إخراج معاول ثم صهر بالنار لا أسأل الله له عين القطر كأنها نعم سبحان الله هذا ذو قرنين قال أعطوني افرغ عليه قطرا فأفرغ عليه القطر النحاس اشتبك الانفعاس مع قطع الحديد فكان قويا كان قويا يقول فما استطاعوا ان يظهروا وما استطاعوا له ما استطاعوا وما استطاعوا معهما واحد وسبق في قصة موسى مع الخضر ما لم تستطع وما لم تستطع. فما استطاعوا ان يظهروا يعني أن يصعدوا عليه لماذا؟ لانه عالي ولأن الظاهر أنه أملس فهم لا يستطيعون أن يصعدوا عليه وما استطاعوا له نقبا وهنا لا لم تأتي التاء في الفعل الأول واتت به ثانيا وزيادة الحرف زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى أيهما أشق أن يصعد الجبل أو أن ينقب هذا الحديد الثاني أصل ولهذا قال ما استطاعوا ما استطاعوا له نقبا لأنه حديد ممسوق بالنحاس فصاروا لا يستطيعون ظهوره لعلوه وملاسته بما يقع ولم يستطيعوا له نقبا لصلابته وقوته اذا صار سدا منيعا وكفى الله شر هؤلاء المفسدين وهم يأجوج ومأجود قال هذا رحمة من رب يقوله من يقول القرنين. وانظر إلى عبد الله الصالحين كيف لا يسندون ما يعملونه لأنفسهم ولكنهم يسندونه إلى إلى الله عز وجل وإلى فضله ولهذا لما قالت النمله حين اقبل سليمان بجنوده على واد النمل قالت نمله قامت خطيبه فصيحه يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يعتمنكم سليمان وجنوده واملاء فتبسم ضاحكا من قولها وقال هذا من فضل ربي هذا ايضا ذو القرنين رحمه الله قال هذا رحمه من ربي وليس بحولي ولا ولكن ولكنه رحمة به ورحمة بالذين طلبوا منه السد أن حصل هذا الرضم المنيع فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا إذا جاء وعد ربي يعني بخروج هؤلاء المفسدين جعله دكا أي جعل هذا السد ذكا أي منهجما من تماما وسواه بالارض وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من اعجوج وماجوج مثل هذه واشار للسبابه والوسطى يعني شيء يصير لكن ما ظهر فيه الشق لا بد ان يتوسع يقول فإذا جاء وعد ربنا جاء له وكان وعد ربي حق فما هذا الوعد الوعد أن الله سبحانه وتعالى يخرجهم في آخر الزمان وذلك بعد خروج الدجال وقتله يخرج الله هؤلاء يخرجهم في عالم كثير مثل الجراد أو أقل حتى إنهم يمرون في بحيره الطبرية ويشربون الماء فيمر آخرهما يقول قد كان في هذه نعم يوما ما من كثرتهم ثم يحصر عيسى عليه الصلاة والسلام ومنعه من المؤمنين في جبل الطور ويرحقهم ما شفر الى إلى الله تعالى في هلاك هؤلاء فيرسل الله عليهم النظر في رقابهم حتى يموتوا ميتة رجل واحد يصبحون في ليلة واحد على تذوتهم مجتين ميتة رجل واحد حتى تنتن الأرض من رائحتهم فيرسل الله امطارا تحملهم الى البحر او يرسل طيورا تحملهم الى البحر والله على كل شيء قدير هذه الاشياء نؤمن بها كما اخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم ان كيف تصل الحال الى ذلك فهذا امره الى الله عز وجل وكان وعد ربي حقا يعني وعد الله تعالى بخروج حقا كان حقا لا بد أن يقرر كل ما وعد الله بشيء فلا بد أن يقع لأن عدم الوفاء بالوعد إما أن يكون عن عدس وإما أن يكون عن كذب والله عز وجل منزه عن إيش عنهما جميعا عن العجز وعن كده فهو عز وجل لا يقف المعاد لكمال قدرته وكمال صدقه وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض تركنا بعضهم يومئذ المفسرون الذين رأيت كلامهم يقولون يومئذ يعني إذا خرج. صار يموت بعضهم كبار تركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض تركنا بعضهم يومئذ المفسرون الذين رايت كلامهم يقولون يومئذ يعني اذا خرج صار يموت بعضهم كبار ثم اختلفوا في معنى يموج بعضهم في بعض هل معنى أنهم يموجون مع الناس أو يموج بعضهم في بعض يتدافعون عند الخروج من السد وإذا كان أحد من العلماء يقول وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض يعني بعد السد صاروا هم بانفسهم يموج بعضهم في بعض إن كان أحد يقول بهذا فهو أقرب إلى السياط الآية لكنني رأيتهم أنهم يموت بعض في بعض يعني إذا خرج وتركنا بعضهم يومئذ يعني يومئذ أي يومئذ يريد الله عز وجل خروجهم يموت في بعض ونفخت الصور فجمعناهم جمع نفخت الصور النافخ جبريل آه النافخ الصافي أحد الملائكة الكرام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 تبرير مواكبة من في حياة القلوب. الصفير بما فيه حياة بما فيه حياة النبات وهو القطر والثالث الصفير بما فيه حياة الناس عند البعض ينفخ بالصوت نفختين الأولى فزع وصاق ولا يعني لا يمكن الآن أن ندرك عظمة هذا النفخ نفخ تفزع الخلائط منه والثاني وتصعق بعد ذلك كلهم يموتوا إلا من شاء الله لشدة هذا هاد النفخ وشدة وقعه الآن لو أن أحدا ضرب بمدفع خارج المسجد يشوفون نعم تفزعون ولا ما تفزعون تفزعون في مسجد جمعة قبل سنوات اه. انفصل الكهرب في المسجد الجامع والناس في ال... ينتظرون الصلاة ويصالوا الصوت العظيم ذكروننا أن المسجد كله فسد وخرج نعم هذا النبف الصور أشد وأشد ما يمكن أن نتصور لأن ام الناس يفزعون بل فزع من في السماوات ومن في الارض ثم يصعقون الله اكبر شيء عظيم كل ما تصور الانسان يقشعر جلده من عظمته وهوله فنفخ في السوق النفخه الثانيه يقول الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون لا اله الا الله النفخة الثانيه يقوم الناس من قبورهم أحياء ينظرون ماذا حدث لأن الاجسام في القبور ينزل الله عليها مطرا عظيما ثم تنمو في داخل الأرض حتى إذا تكامل الاجسام نفخت السور نفخت البعث فقاموا ينظرون فإذا هم قاموا ينظرون ونفخت السور فجمعناهم جمعا جمعناهم من الخلائق جمعا اي جمعا عظيما هذا الجمع يشمل الانس والجن والملائكه والوحوش وجميع الدواء وجميع قال الله تبارك وتعالى وما من دابه في الارض ولا طائر يطير بجناحيه الا أم من امثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم الى ربي مبشرون كل صلاة حتى الملائكه ملائكه السماء كما قال الله سبحانه وتعالى وجاء ربك والملك صفا صفا يا لهم مشهد عظيم الله اكبر يقول فجمعناهم جمع وعرضنا, وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرض اللهم اجرنا منها عرضناها لهم تكون امامهم عرضا يعني عرضا عظيما ولذلك نكر يعني عرضا عظيما تتساقط منه القلوب وإخبار الله عز وجل بذلك لا تظن أنها مجرد حكايات تاريخ المقصود من ذلك هو أن يصلح الإنسان ما بينه وبين الله وأن يخاف من هذا اليوم وان يستعد له وان يصور نفسه وكانه تحت قدميه كما قال الصديق رضي الله عنه كلنا مصبح في اهله والموت ادنى من شراك نهره فتصور هذا وتصور انه ليس بينك وبينه الا أن تخرج هذه الروح من الجسد وحينئذ ينتهي كل شيء وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عقبا الذين كانت اعينهم في في غطاء عن ذكر وكانوا لا يستطيعون سماع هؤلاء الكافرون كانت اعينهم في غطاء عن ذكر لا ينظرون الى ذكر الله وقد ذكر الله تعالى في فيما سبق في نفس الصوره ان على على قلوبهم اكن فالآن على قلوبهم والابصار والأسنان كلها مغلقه وكانوا, وكانوا لا يستطيعون سمعا لا يستطيعون سمعا هل المراد لا يريدون كقوله تعالى هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائت من السماء أي هل يريد أو المعنى انهم لا يستطيعون سمعا سمع الاجابه وليس سمع الإطلاق يحتمل هذا وهذا يحتمل المعنيين جميعا وكلاهما حق وكانوا لا يستطيعون سمعا افحسب الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء يعني افظلن الذين كفروا ان يتخذوا عبادي من دوني اولياء من عباده عباده كل شيء فهو عبد لله ان كل من في السماوات والارض الا عاش الرحمن عبده من الذي اتخذ وليا من دون الله يعني عبد من دون الله عبدت الملائكه عبدت الرسل عبدت الشمس عبد القمر عبدت الاشجار عبدت الاحشاء عُبيضة البقر <تصفيق> نسأل الله ناته الشيطان يأتي ابن آدم من كل طريق أن يتخذ عبادي من دوني أولياء يعني أغفابا يدعونهم ويستغيثون بهم وينسون ولاية الله عز وجل يعني أظن هؤلاء الذين فعلوا ذلك أظن انهم نصرون الجواب لا لا ينصر ومن ظن ذلك فهو مخبل في عقله قال الله تعالى انا اعتدنا للك جهنم للكافرين نزلا يعني ان الله عز وجل حيى النار نزلا للكافرين ومعنى النزل ما يقدمه صاحب البيت الضيف هذا النزل واحتمل أن يكون بمعنى المنزل وكلاهما صحيح فهم نازلون فيها وهم يعطونها كأنها ضيافه وبئس الضيافه إنا أعتذنا جهنم للكافرين نزل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال يعني قل يا محمد للأمة كلها هل ننبئكم بالأخصرين أعمالا؟ الجواب نعم نريد أن, أن, أن نخبر عن الأخصرين أعمال حتى حتى نتجنب عمل هؤلاء ونكون من الرابحين وقد بين الله تعالى في سورة العصر ان كل انسان خاسر الا من اتصف باربع سكات الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وهنا نقول الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا ظل سعيهم يعني ضاع وبطل في الحياه الدنيا لكنهم يحسبون انهم يحسنون صنعا فغطي عليهم الحق والعياذ بالله وظنوا وهم على باطل ان الباطل هو الحق وهذا كثير مثلا اليهود يظنون انهم ايش على حق والنصارى يظنون انهم على الحق والشيعيون يظنون انهم على الحق وهات كل واحد منهم يظن انه على الحق ولذلك مكثوا على ماهم عليه ومنهم من لا من يعلم انه ليس على حق لكنه العياد بالله لاستكباره واستعلائه اصر على ما هو عليه وهم يحسبون انهم يحسنون صنع اولئك الذين كفروا بايات ربهم ولقائه فحبطت اعماله اولئك الذين كفروا بايات ربهم الكونيه والشرعيه الظاهر كليه لكن الذين كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم كذبوا بالآيات الشرعيه ولم يكذبوا بالايات الكونيه الدليل أن الله تعالى اخطر لأنهم إذا سئلوا من خلق السماوات والارض يقول الله عز وجل ولا أحد منهم يدعي أن هناك خالقا مع الله لكنهم كذبوا بالآيات الشرائية كذبوا الرسول وكذبوا بما جاء به فهم تأخرون في الايه ولقاء أي كذبوا بلقاء الله ومتى يكون لقاء الله يكونوا يوم القيامة فهؤلاء كذبوا بيوم القيامة وجادلوا وقلوا الآيات ولكنهم أصروا قال الله سبحانه وتعالى أولم يرى الانسان أننا خلقناه النطفة اقرأ علينا اقرأ علينا نعم نعم نعم هذه سورة يا ما وصلتها قال الله تبارك وتعالى اولم من الانسان انا خلقناه من نطق فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا يكذبنا فيه فقال من يحيي العظام وهي رميم تحدد من يحييها رميم اذا فيها حياه ورشيد أجيب قل يحييها الذي أنشأها أول مرة من أنشأها أول مرة الله يحييها الله والإعادة أهوى من الابتداء كما قال عز وجل وهو الذي يبدع الخلق ثم يعيده وهو أهوى عليه هذا الدليل إذن الدليل على إمكان البعث وأحيان العظام وهي رميم أن الله تعالى ابتدأ ابتدأ ولما قال زكريا حين بشر بالولد انه كان قد بلاه كذا قد بلغ في الكبره الكبراتيه وان امراته عاقره قال الله تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هجين وقد خلقتك من قبل ولم تكن شيئا وارخاءك من قبل ولم تكن شيئا فالذي خلقك من قبل و لا لم تكن شيئا قادر على ان يجعل لك ولدا اذا يحين الذي انشاه ولمره لم يره هذا الدليل وهو بكل خلق عليم واذا كان بكل خلق عليم عليما فانه لن يتعذر عليه ان يخلق ما شاء من الذي يمنعه اذا كان عليما بكل خلق لا احد يمنعه الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نار شجر أخضر يخرج منه نار هكذا عندكم لا لا؟ لا تعرفوا؟ الشجر عندكم لا الشجر الأخضر يضرب في ثم ينقضح نار وكان العرب يعرفون هذا، فالذي يخرج هذه النار وهي حارة يابسة من غصن رطب بارد، يعني متراجع التضاد قادر على أن يخلق السان أو أن يعيد خلق هذه العظام ويرمي، كم هذا الجليد الذي أنشأ أول ما؟ وهو بكل خلق عليه الذي جعل لكم من الشجر الاخضر نارا ثم حقق هذه النار بقوله فاذا انتم منه توقبون الدليل الرابع اوليس الذي خلق السماوات والارض بقادر على ان يخلق مثلهم نجاوب بلى قال الله تعالى خلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس فالذي خلق السماوات والارض بكبرها وعظمها قادر على أن يعيد جزءا من لا شيء بالنسبه للأرض من أنت بالنسبة يا, يا, بني يا ابن آدم بالنسبه للأرض لا شيء أنت خلقت منها أنت بعض منها بعض نسير منها فالذي قادر على خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق أنسا بلى قال الله تعالى مجيبا نفسه بلى وهو الخلاق العليم هذا دليل خانس الخلاق صيغة مبالغة وإن شئت فاجعلها نسبة يعني أنه موصوف بالخلق ازلا وأبدا وهو تأكيد لقوله قبل وهو بكل خلق عليم وهو الخلاق العليم الدليل السادس إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كنت يقول لا يحتاج الى عمال ولا بنائين ولا احد كن فيكون ولهذا قال عز وجل ان كانت الا صيحه واحده فاذا هم جميع فاذا هم جميع الذين محضرون كلمه واحده انما امره اذا اراد الشيء ان يقول له كن فيكون الدليل السابع ها؟ فسبح... نعم. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء كل شيء فبيده ملكوت عز وجل يتصرف كما يشاء فنسأله عز وجل أن يهدينا سراطه مستقيم واليه ترجعون هذا الدليل الثامن وإنما كان دليلا لأنه لولا رجوعنا إلى الله عز وجل لكان وجودنا عبثا وهذا ينافي الحكمة تتأمل سياق هذه الادله الثمانيه في هذا القول الموجز ومع ذلك يمكنون لقاء الله الله الله نناقش فيما سبع أو نكمل أول نكمل أول نعم طيب قال الله عز وجل أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطنا وفي قولي بآيات ربهم إلزام لهم بالإيمان بالآيات لأن كونه ربهم عز وجل يجب أن يطيعوا وأن يؤمنوا به لكن من حقت عليه كلمه العذاب فإنه لا يؤمن فحبطت أعمالهم حبطت يعني بطلت ولم ينتفعوا به حتى لو أنك أحسن وأصلح الطرق وبنى الربط وتصدق على فقراء فإن ذلك لا ينفع إن أراد الله أن يتيبه عجل له الثواب في الدنيا أما في الآخرة فلا نصيب له أعوذ بالله نسال الله الحمايه والعافيه لان اعماله حبط ولكن هل يحبط العمل بمجرد الرده ام لا بد من, من شر وهو ان يموت على ردته قال الله تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو فأولئك فاولئك حبطت اعمالهم اما لو ارتد ثم من الله عليه في الرجوع الى الاسلام يعود عليه أمل الصالح السابق للردة فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا يعني أنه لا قدر لهم عندنا ولا ميزان وهو كنايه عن سقوط مرتبتهم عند الله عز وجل وقيل إن المعنى لا نزلهم لأن الموازنة أو لأن الوزن انما يحتاج إليه لمعرفه ما يترجح من حسنات او سيئات والكافر ليس له عمل حتى يوزن ولكن الصحيح ان الاعمال توزن كلها قال الله تعالى فاما ثقلت موازينه فهو في عيشه راضيه واما خفت موازينه فامه هاويه وما ادراك ما هي نائم فيقام الوزن لاظهار الحج عليه والمساله هذه فيها خلاف نكمل ان تمكنا من ذكر سلع والا فالكتب بين ايديهم ذلك جزاؤهم جهنم بما كفر يعني ذلك المذكور من انه لا يقام لهم الوزن وان اعمالهم تكون حابطه بأنهم نعم ذلك جاءهم جهنم اسمه من اسماء النار بما كفروا البل السببية وما مصدريه وتقدير الكلام بكفرهم واتخذوا اياتي ورسلي هزوا قولوا واتخذوا معطوفا على كفر اي بما كفروا واتخذوا فهم والعياذ بالله كفروا وتعدى كفرهم الى غيرهم صاروا يستهزئون بالايات ويستهزئون بالرسل ولم يقتصروا على كفر بالله واتخذوا اياته ورسله هزوا اي محل هزء يسخرون منه ولهذا قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم واذا راك الذين كفروا إن يبتخلونك إلا هزوا ويقولون أهذا الذي بعث الله رسولا والاستفهام هنا لا يخفى عنه للتحقيق هذا هذا الرسول هذا الذي بعث الله رسول إن كاد ليظلنا عن آلهاتنا لولا أن صبرنا عليها يبتخلون لأنهم صبروا على آلهاتنا وانتصروا لها يقولون عز وجل واتخذوا اياته ورسل ثم ذكر ثواب الذين امنوا وعملوا الصالحات اسال الله ان يجعلني واياكم منهم فقال ان الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا بدل ما كانت جهنم نزلا للكافرين صارت جنات الفردوس نزلا للمؤمنين لكن بشرطين الايمان والعمل الصالح والايمان محله القلب والعمل الصالح محله الجوارح وقد يراد به ايضا عمل القلب كالتوكل والخوف والانابه والمحبه وما اشبه ذلك والصالحات هي التي كانت خالصة لله موافقه لشريعه الله ولا يمكن ان يكون العمل صالحا الا بهذا الاخلاص لله والثاني الموافقه للشيء فمن اشرك فعمله غير صالح ومن ابتدع فعمله غير صالح ويكون مردودا عليه لا الاول الذي لم يخلص ولا الثاني الذي لم يتبع ودليل ذلك قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركه وشركه وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد اي مرتوب عليه فصار العمل الصالح ما جمع والصيد على خاص الله والمتابعه لشريعة الله انتبه ولا لرسول الله لشريعة الله أحسن إلا إذا أريد انتابعة لرسول الله الجنس دون محمد صلى الله عليه وسلم فنعم لأن المؤمنين من, من قوم موسى وقوم عيسى يدخلون فيها إذن الإخلاص لله والموافقة لشريعة الله كانت لهم جنات البدوسة نزل كانت لهم المراد بالكينونة هنا هل هي الكينونة الماضية او المراد تحقيق كونها نزل لهم كقوله تعالى وكان الله غفورا رحيم نقول الامران واقعة فكانت في علم الله نزل لهم و... وكانت نزلا لهم على وجه التحقيق لأن كان قد يستب منها معنى الزمان ويكون بها التحقيق كانت لهم جنات الفردوس نزلا جنات الفردوس هل هذا من باب رافض الموصوف لصفتي أو لأن الفردوس هو أعلى الجنات والجنات الأخرى تحتهم الظاهر الثاني لأنه ليس جميع المؤمنين العاملين للصالحات ليسوا, كله ليسوا كلهم في الفردوس بل هم في جنات الفردوس والفردوس قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقها عرش الله عز وجل أعلى جنة ووسط جنة. معناه ان الجنة مثل مثل القبة وفيها ايضا الوصف الرابع ومنها تفجر انهار الجنة. كان يوم جلالة البردة وسنزلة خالدين فيها خالدين فيها يعني أبدا أو أو لا أبدا ولا نزاع في هذا بين أهل السنة. لا يبغون عنها حولا أي لا يطلبون عنها أي بدلا عنها حولا أي تحول لماذا؟ لأن كل واحد راض بما هو فيه من النعم وكل واحد لا يرى أن أحدا أتمنون وهذا من تمام النعيم أنت مثلا لو نزلت قصرا منيفا فيهم كل ما يبهج النفس ولكن ترى قصر فلان أعظم منه هل يكمن سرورك؟ من يريد الدنيا لا يكمن سروره، من يريد الدنيا لا يكمل سروره لأنه يرى أن غيره خير منه لكن في الجنه وان كان الناس درجات لكن النازل منهم وليس فيه النازل يرى انه لا احد انعم منه عكس اهل النار أهل النار يرى الواحد منهم انه لا احد اشد منه وانه اشد منه. لا يغوون عنها احد يعني لو قيل الواحد هل ترغب أن نجعل في مكان آخر غير مكانك؟ لقال لا وهذا من نعمة الله على الإنسان أن يقنع الإنسان بما أعطاه الله عز وجل وأن يطمئن ولا يقلق لا, لا, لا, لا يقلع حي ولا قل يعني يا محمد لو كان البحر مدادا لكلمات رأي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات رأي سبحان الله العظيم لو كان البحر مدالا يعني حبنا يكتب به لكلمات الله لنافذ البحر قبل ان تنفذ كلمات الله عز وجل لان المدبر لكل الامور وبكلمه كن لا نفاد لكلام الله عز وجل بل في, في, في الالاف الاخرى ولو ان ما في الأرض من شجره اقلام يعني لو كان أقلامه والبحر يمده من بعده سبعة أقل ما نفدت كلمات الله لنفد البحر وتكسرت الأقلام وكلمة الله باقيه حتى الله وعلا وهنا يقول لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ولو وروجئنا بمثله مددا يعني زيادة فإن, كلمة فإن كلمة كلمات الله لا تعمل وفي هذا نص صريح على إثبات كلام الله عز وجل كلمات وكلمات الله عز وجل كونية وشغية أما الشرعيه فهو ما أرحاه إلى رسله وأما الكونية فهي ما قضى به قدره إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكل شيء بإرادته إذن فهو يقول لكل شيء كن فيكون ومن كلمات الشرعية ما أرحاه الله عز وجل إلى من دون رسول كالكلمات التي اوحاها إلى آدم لأن آدم عليه السلام نبي وليس برسول وقد أمره الله ونهاه والأمر والنهي كلمات كونية أو شرعية كلمات شرعية ولو جئنا بمثل المددى قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد يعني أعلم للمرء انك لست ملكا وانك من جنس البشر انما انا بشر مثلكم وذكر المثليه لتحقيق البشريه اي انه بشر لا يتأدى البشريه ولذلك كان عليه الصلاة والسلام يغضب كما يغضب الناس. أليس هذا طيب. وكان عليه الصلاة والسلام يمرض كما يمرض الناس. وكان يجوع كما يجوع الناس. وكان يعطش كما يعطش الناس. وكان يتوقع الحر كما يتوقى الناس. وكان يتوقع سهام القتال كما يتوقع الناس. وكان ينسى كما ينسى كل الطبيعة البشرية ثابتة للرسول عليه الصلاة والسلام وكان له ظل كما يكون الناس أما من زعم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نوراني, نوراني ليس له ظل هذا كذب بلا شك. فان الرسول صلى الله عليه وسلم كغير من البشر له ظل ويستظل ايضا هو نفسه يستظل ولو كان الرسول عليه الصلاه والسلام ليس له ظل لنقل هذا نقلا متوافرا لانه من ايات الله عز وجل اذن الرسول عليه الصلاه والسلام بشر مثل الناس هل يقدر الرسول عليه الصلاه والسلام ان يجلب للناس نفعا او ضرا لا كما امره الله عز وجل ان يقول قل اني لا املك لكم ضرا ولا رشدا ومن العجب ان اقواما لا يزالون موتوتين يتعلقون بالرسول صلى الله عليه وسلم اكثر مما يتعلقون بالله اعوذ بالله اذا ذكر الرسول اقشعرته وإذا ذكر الله كأن لم نذكر حتى إن بعضهم يؤثر أن يحلف بالرسول دون أن يحلف بالله عز وجل وحتى إن بعضهم يرى أن زيارة قبر الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل من زيارة الكعبه ولقد شاهدت أناسا حجزوا على المدينة في أيام الحج لقرب وقت الحج يعني إذا قرب وقت الحج منعوه من الذهاب إلى المدينة لأن لا يفوتهم الحج يبكي يقول أنا منعت من الأنوار ومنعت من كذا وكذا ويعدد ما نسيه الآن أنت جاي ليش؟ قال جاي لمشاة الأنوار جاي الأنوار كأنه ما جاي إلا لزياره المدينة ونسي انه جاء الحج ردي فريطا من فرائض الحج وسبب ذلك الجهل وأن العلماء لا يبينون للعامل وإلا فالعامي عنده عاطفة جياشة لو أنه أخبر بالحق لا, لا, لا رجع إلى نعم يقول يوحى إليه هذا هو الميزة للرسول عليه الصلاه والسلام انه يوحى اليه وغيره لا يوحى إليه الا اخوانه من المرسلين نعم يقول يوحى إليه انما الهكم اله واحد طيب انما الهكم اله واحد الجمله هذه حصل كأنه قال لا اله لكم الا واحد من اين اتبعت حصر من انما لأنما لان كلمه انما من ادوات الحصن تقول انما زيد قائم يعني وليس له وصف غير القيام وتقول انما العلم بالتعلم وليس هناك طريق للعلم الا بالتعلم انما الهكم اله واحد فمن كان يرسل لقاء ربه يعني يؤمن أن يلقى الله عز وجل ويؤمن بذلك فليعمل عملا صالحا الله يعني دعوة يسير السهلة أتريد أن, أتريد أن أن تلقى ربك وقلبك مملوء بالرجاء إذا كان كذلك فليعمل عملا صالحا ولا يشرك العباد يطيح احد كل كل انسان عاقل يرجو لقاء الله عز وجل ولقاء الله ليس بعيد قال الله تعالى من كان يرجو لقاء الله فان اجر الله رئات وسمع قال بعض العلماء ان قوله فكل انع إن قوله ان اجر الرئات بمعنى قولهم كل آت قريب كل آت قريب فمن كان لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه أحد إذا قال قائل ألستم قررتم أن العمل الصالح لا بد فيه من إخلاص المتابعة قلنا بلى لكنه لما كان الإخلاص ذا أهمية عظيمة ذكره تخصيصا بعد دخوله ضمن قوله فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بإبادة ربي أحدا وتامل قوله بعبادة ربه ليتبين لك أنه جل وعلا حقيق بأن لا يشرك به لأنه الرب الخالق المالك المدبر لجميع الامور إنا نقول بقلوبنا وأسنتنا ربنا الله ونسأل الله تعالى الاستقامه حتى ندخل في قول الله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون هذا سؤال يقرأ ولا ولا خبر طيب أقول الحمد لله الذي وفقنا لإكمال هذه السورة والحقيقة أن لشيخنا عبد الرحمن بن سعد رحمه الله في هذه السورة نفسها فوائد جمة عظيمة لا تجدها في كتاب آخر ذكر فوائد عظيمة في قصة موسى والصدر ينبغي للطالب العلم أن يراجعه لانه مفيد جدا جدا وبقي علينا إن شاء الله الدورة التي يسأل الناس عنها ستكون إن شاء الله في من يوم السبت وتكون ابتداؤها في الساعة الثامن وإن كان الساعة الثامن متأخرة لكن هي متأخرة من أجل أن نعطي الاخوان الذين ليسوا من أهل البلد فرصة لكن هل أنتم طبطتم ما وقفنا عليه وما سبق موجود لأن ورقة هل عندي ما, ما لقبل